بسم الله الرحمن الرحيم حمنا وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذر وقل امر حكيم امرا من عندنا اننا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مؤمنين وكُن ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يعشى الناس هذا عذاب أليم يَوْمَئِذٍ نَسَى النَّاسُ هَذَا عَذَابًا أَلِيمًا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُنذِرٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفٌ الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان ادعو الى عباد الله اني لكم رسول امين وان لا تعنوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين وانني عذت بربي وربكم ان ترجموا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 واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْنَ مُنْظَرِيْنَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ اِسْرَاۤءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ من رَؤُونَ إِنَّكَ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاكُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَ تُنَؤْنَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ جِئْتُمْ بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ طُبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 شيء اولهم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهلئ ولي في البطون قوال يلحميم خذوا فاعتلو الى سوال جحيم ثم صب فوق راسي من عذاب الحمميم اللهم اجلني اللهم اجلني ان شجره الزقوم طَعَامُ الْأَثِيمِ كَلَمٌ لِيَغْنِيَ فِي الْبُطُونِ كَغَنِيِّ الْحَمِيمِ خُذُ فَاعْتَلُوا إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّ فَوقَ رَأْسِهِ مِن عَذَابِ الْحَمِيمِ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 جَنَّاتٌ وَعَيْنٌ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَانِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اللهم ان نسألك الجنة اللهم ان نسألك انَ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ هَٰذِهِ الْجَنَّاتُ وَعُرُونٌ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ